بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعربوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنفر ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغن النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر هش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد تشر مهطعين إلى الداع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 وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بعيوننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا رسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزعنا فسكانهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا وبشرا منا واحدا 119. نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر 110. أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر 111. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر 112. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبوا واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فلآدوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة صيحت واحدة فكان كاشم المحتذر ولقد استرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت قوم لوط بالنذر كذبت قوم لوط بالنذر إِنَّا أُرُسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوْطٍ نَجَّيْنَاهُ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَاهِ كَذَلِكَ نَجِزِي مَنْ شَكَرٍ وَلَقَدْ يَنْذَرَهُ بَقُشَتَنَاهُ فَتَمَارُوا بِالنُّذُرُ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ أَطْمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ صَبَحُوا بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلدِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ وَلَقَدْ جَاءَ فَرَعَوْنَ نُذْرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَا هُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقَتَدِرٍ أَكُفَّ أَرْقُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَقُوُوا بَرَاطُوا فِي الْزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُتَصِرُّونَ سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم نسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر